ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فكيف كان نكير